فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين اذ على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون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 أَسَرَّ ربنا أن يبذلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون واشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم